يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاتا وكانت كيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا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 قَالَتْ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا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 فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجا اهل المخاض الى جذع نخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُ الزَّي إِلَيْكِ بِذْعِ نَخْلَةٍ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رَطْبًا جَنِيًّا